الحمد لله وقفة الصلاة والسلام على عبادينا دين اصطفى وعلى التابعين لهم بحسان الى ومدين اما بعد نبدأ ان شاء الله تعالى في كتاب قواعد معرفة البدع للدكتور محمد ابن حسين الجيزاني وهو عضو في هيئة التدريس بكلية الجامعة الاسلامية في المدينة المنورة هو الكتاب من ميزاته ان هو اول خطوة في طريقة معرفة البدعة وكيف تحكم على الشيء بأنه بدعة وذكر في طيات الكتاب بعض من هذه البدعة علم أصول البدعة أو علم البدعة العلماء لما ألفوا في هذا العلم منهم من كان يكتب كتابا يؤصل فيه البدعة وكيف تحكم على الشيء بأنه بدعة يعني لا يتعرض لذكر أنواع من البدع إلا على سبيل التلفيل معايا؟ عليكم صحيح يعني ما يتكلم مثلا عن عيد الأم يقول لك عيد الأم ده بدعه عشان كيته وكيته وكيته هما ليش دعو الموضوع ده في ناس ألفت في علم البدع عشان تؤصل كيفية الحكم على الشيء بينه وإيه؟ بدعه بحيث أنك لو درست ما في الكتاب وعلمت كيف تؤصل الشيء لو عرض عليك بقى موضوع عيد الأم بدعه ولا مش بدعه أنت ممكن بنفسك تستنبط الإيه؟ الحكم هل هو بدعة أم لا على أساس الأصول التي درستها في هذا الإيه؟ الباب ومن العلماء من ألف كتابا في البدع في ذكر البدع لا يؤصل معنى البدعة ولا كيفية الحكم عليها إنما هو يتكلم على البدع في العبادات البدع في الصلاة 1 2 3 4 5 البدع في الجنائز 1-2-3-4-5 البدع في الطهارة 1-2-3-4-5 يبقى هو بيذكر إيه؟ يذكر البدع الحادثة قد تكون في عصره وقد تكون في العصور الماضية ومن العلماء من ألف فجمع بين الطريقتين يعني يبدأ الأول يديك مقدمة كافية في تأصيل البدع ومعنى البدع وكيف نحكم على الشيء بأنه بدعة وما الفرق بين البدعة والسنة وبين البدعة والإحداث وبين البدعة والمصالح مرسلة وبين البدعة والاستحسان يبدأ يؤصل هذا الأمر ثم في القسم الثاني من الكتاب يذكر فيه أنواع من ال من البدع كالإبداع في مدار الابتداع للدكتور علي محفوظ وهو يعني أزهري وفي يعني عالم من علماء الإِذ الأزهر لكنه كتب هذا الكتاب بهذه الصورة يؤصل البدع ثم يضرب أمثلة في قسم كامل من أقسام الكتاب إحنا ليه اخترنا كتاب قواعد معرفة البدع للدكتور الجزاني لأن هذا الكتاب يعني سهل التناول ألفاظه أولا سهلة ميصورة ثانيا هو جمع بين كتابي الاعتصار للإمام الشاطبي وبين كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلامي ابن تيميل يعتبر هذا هو مزج بين الكتابين في أسلوب سهل مرتب منظم حتى تفهم الإيه المسألة وهذا هو الأصل في طلب العلم يعني الأصل في طلب العلم أنك لا تبدأ بالمطولات وإنما تبدأ بالمختصرات حتى تفهم الإيه المسائل بأسلوب سهل وبعد ذلك تترقى. فأنا أقول إن هذا أمر لابد منه من لم يسلك لن يتعلم العلم الشرعي إن من أسماء الله عز وجل الرب أي هو الذي يتولى التربية والحفظ والرعاية وعائشة رضي الله عنها تقول هذا الدين لما بدأ بهذا الأمر كما في صحيح البخاري أول ما نزل من القرآن صور في ذكر الجنة والنار يبدأ يحذرهم من النار ويرغبهم في الجنة ويستحثهم على فعل الصالحات و... فتقول حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام التشريعات بأكملها من صيام من طهارة من صلاة من زكاة كل هذا نزل في المدينة لما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة فتقول أول ما نزل من القرآن صور في ذكر الجنة والنار ولو كان أول ما نزل لا تشربوا الخمر ولا تزنوا لقالوا لا ندع شرب الخمر ولا نترك الزنا أبدا معا زي؟ يبقى داي صنة ربانية أننا وانا عشان أفهم الكتاب والصنة لابد أننا أبدأ بالأمور اليسيرة اللي هي سهلة التناول ولا تكون صعبة في الفهم ثم بعد ذلك أبدأ في الترقي. فأنا أقول من ميزات هذا الكتاب أنه خلاصة لكتاب الاعتصام وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم في علم البدع على رأس العلماء الذين أصلوا هذا المعنى وبينوه بيانا شافيا هو الإمام الشاطبي رحمة الله عليه في كتابه الاعتصام يعتبر هذا الكتاب من أمهات الكتب في هذا البات فالدكتور الجزاني أخذ منه عبارات عديدة جدا في هذا الكتاب لكن ليبينها بيانا سهلا فأول الأسباب التي لأجلها اختير الكتاب هو سهولة ألفاظه وتقديمه للمعلومة بأسلوب سهل مفهوم كيف نشرح هذا الكتاب؟ الكتاب نقرأ العنوان ثم نبين ما تحت العنوان بأسلوب سهل يقرب إلى العمية ثم بعد ذلك نبدأ في قراءة الكلام الذي فكره الشيخ تحت العنوان. واضح؟ أنا بقى عايزك عشان تفهم البدع دي. طوعة تسأل مرة واثنين وثلاثة واربعة. لو أنت أول مرة تدرس في هذا الباب وما سألتش هعرف أنت ما أنتشفاه. لكن لو سألت وتعبتني جدا جدا جدا هعرف أنت كده إيه؟ فاهم تمام. معايا؟ لأن الفرق بين البدعة والسنة شعرها. العمل قد يكون بدعيا وقد يكون صنّيًا والفرق بينهما شعرة واحد أنا الآن لو قلت لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أذكر الله عز وجل. قلت لك إيه؟ طب وتقول كده طب ما شاء الله نذكر الله عز وجل عليه السلام. طبعاً بالصفة جماعية نقول نقوله لا إله إلا الله لا إلا. كده لا إيه بدعة. الفرق بينهما إيه شعرة. كانت الأول صنّه. واذكر الله وصنة متواترة في الكتاب والصنة ثم انتقلت إلى بدعة لأجل كيفية واحدة دخلت في هذا العمل معا كده فنقول لابد أنت تسأل مرة واثنين وثلاثة واربعة عشان تفهم هذا الكتاب الشيخ جعل هذا الكتاب على ثلاثة أقسام القسم الأول قال لك في معنى البدعة وعلاقة البدعة بالسنة وعلاقة البدعة بكلمة الإحداث وعلاقة البدعة بما يسمى المصلحة المرسلة وعلاقة البدعة بالمعصية وإن تكون المعصية بدعة معي وهل إن الزنا أقل من أي بدعة تفعل يعني إذا وإنت فعلت بدعة وإنسان تاني زنة أقول لك إنت فعلتك أقبح ممن زنة ها؟ عشان بعض الجهلاء لما احنا بنقول ايه بنقول ان البدع اعظم من المعاصي فيطلع واحد كده يعني يعني لا يفهم ولا الكثير ولا قليل يقولك يعني لو واحد زنة يكون فعله اقل مما لو واحد جه وقاعد كده في حضرة من حضرات الصوفية يقول الله الله الله الله الله, الله او هو هو هو هو, هو, هو. ها؟ مع انت ازاي فنقوله لا احنا نقصد بكلمة البدع اعظم من المعاصي بأن جنس البدع أعظم من جنس المعاصي وأشد من جنس المعاصي وإلا فهناك بعض المعاصي بأعيانها أشد من بعض البدع بأعيانها إلا أنه لما انتهينا من صلاة العشاء لما استدير إليه وأقول إيه تقبل الله أو حرما وإنت تقول لي جمعا ها دي دي بدعة لأن هذا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وتفعلها على هيئة الإيه العبادة. طيب الآن هذا الفعل أشد من واحد قام بجريمة الزنا أنا ملتش كده لكن أنا بقول جنس البدع باعتبارها أكبر من جنس المعاصي باعتبارها لكن لو أنت هتيجي بقى تديني مثالين بالصورة دي أقول لك لا ده كده الذي زنا فعل فعلا أشد من الذي فعل هذه البدع واضح؟ بالضبط كما أقول إيه؟ جنس الصحابة أفضل من جنس ممن أتى بعدهم هل أنا بقى كده قلت مثلا أن أويس القراني هذا أقل من كل الصحابة أويس القرني هذا الذي أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمرنا إذا قابله أحد منا أن يطلب منه أن يدعو له كما فعل عمر بن الخطاب لما قابله وقال ادعو لي فدع له ثم قال لا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قابلت فلانا أو إذا قابلتم فلانا فاطلبوا منه الدعاء طيب الآن لما أنا أقول بقى الصحابة أفضل من التابعين حد يجي يقول يعني ويسير الكراني ده أقل من كل الصحابة أنا قلت كده أنا بقوله الصحابة باعتبار الكل أعظم وأفضل من التابعين باعتبار الكل وإلا ممكن تجد فردا من أفراد التابعين أفضل من من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بس ده إيه؟ مش ده الأصل واضح كده إيه بفيه فرق ما بين إن أنا بقول إيه؟ إن جنس المعصية أقل من جنس البدع وما بين إن أنا أقول إن كل معصية أقل من أي بدع تفح وصلت؟ فإشاد ده القسم الأول الدكتور الجزاني يوضح فيه علاقة البدعة بغيرها من المصطلحات المشتهرة وما معنى البدعة اللغوية وما معنى البدعة الشرعية ثم في القسم الثاني قال لك أي بدعة تحدث لا تخرج عن قواعد ثلاث التقرب إلى الله بما لم يشرع الخروج على نظام الدين سد الضرائع الموصلة أو المفضية إلى البدع طبعا ده كلام كده على سبيل الإجماع لكن لما ندخل إن شاء الله هنبين حرف حرف. المهم يكون الكلام إيه مفهوم ففي القسم الثاني قال لك إني نظرت وتأملت وتدبرت فوجدت أن كل البدع لا تخرج عن هذه القواعد الثلاث أي بدع تحدث ممكن أردها إلى واحدة من الثلاث قواعد دول يعني الآن لو احنا جينا في شهر رجب وروحنا أيمين مصليين صلاة الرغائب صلاة الرغائب دي اتناشر ركعة تؤدى بين المغرب والعشاء. في الراكعة الواحدة بتقول الفتحة وتكرأ اتناشر مرة كل هو الله واحد ومن قرأ ومن صلى صلاة الرغائب في أول خميس من شهر رجب مش عارف بقى دخل الجنة وبقى له كم ألف ألف ألف حسنة ورفع كم كم ألف درجة وحط عنه كم كم ألف خطيئة <تصفيق> ثواب كبير جدا طيب الآن الحديث ده موضوع مش صحيح فأنا قال لو جيت وعبدت الله بهذا الحديث يبقى أنا كده فعلت بدعة تندرج تحت الايه التقرب إلى الله بما لم يشرع المولى عز وجل لم يشرع لنا هذه الصلاة صح ولا لا كل بدع صلاة التسبيح لو انا قلت وانتبه لكلامي لو انا قلت ان صلاة التسبيح دي حديثها ضعيف ولا يصح يبقى ما ينفعش حد يقوم ايه يصلي صلاة التسبيح لان هو كده بيرى ان الحديث ده ايه ضعيف فلو فعل هذه الصلاه لفعل بدعه من البدع ليه لان الحديث عنده ايه طيب طب هبا هو يأخذ بتحسين الشيخ الألباني للحديث وراح أين مصلي أقول له كده أنت فعلت بدعة أقول له ما دمت ترى أن الحديث صحيح أن الحديث صحيح وقاله النبي صلى الله عليه وسلم فجاز لك أن تفعله لأنك حينها تتقرب إلى الله بما شرع معايا أنا الآن ساكت فجيت وقل لي هو درس إمتى فأنا ساكت فبعد كده واحد جنبي راح يقول لك ايه هو كده بيعبد الله عز وجل اتقرب الى الله عز وجل بعبادة الصمت كما سئل كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة فقال انها نظرت الله تتكلم فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا النظر طيب الان انا فعلت بدعة فعلت بدعة ليه لانني تقربت الى الله بعبادة لم يشرحها رب العالمين إسرائيل هذا رجل كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونظر أن يصوم لله يوما وألا يستظل وألا يقعد هو نظر كده قال لله علي إن أنا صوم يوم وتنين واقف فيه وما عدش في الظل اثنين واثنين في الشمس فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم أو فلما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وعلم قال مرور فليستظل وليقعد وليتم صومه يبقى هو كده قال له ايه قال له ان عدم الاستغلال هذه عبادة لم يشرعها المولى عز وجل فيجب عليك الا تفعلها وعدم الجلوس هذا لم يشرعه المولى عز وجل ما تقولش انا متعبد لله بعباده القيام او الوقوف والتاني واقف لكن الصيام شرعه المولى عز وجل وقال من صام يوما حفر بينه وبين النار خندق كما بين السماء والأرض يبقى ده حاجة إيه؟ الله عز وجل يحبها وشرعها يبقى النبي صلى الله عليه وسلم وليتم صومه جميل كده يبقى علمنا من ذلك أن من تقرب إلى الله عز وجل بما لم يشرعه المولى عز وجل فقد فعل بدعه من البدع لم تكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرعها رب العالمين في كتابه ولا أمر بها النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في سنة إبا دا الأصل الأول طبعا أنا أقول هذا على سبيل إيه الإجمال لما في الكتاب دا الأصل الأول التقرب إلى الله بما لم يشرع الأصل الثاني الخروج عن نظام الدين يعني إيه إتلاقي كده المعتزلة مثلا فرقة من الفرق الضالة في العقيدة وغيرها فيقولون في إيه كل دليل يأتي في الكتاب والسنة أعرضه على العقل فإن قبله العقل قبلناه وإن رده العقل رددناه يعني يجي مثلا لك حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاث مرات يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك لما تقوم من نوم ما تحطش يدك في الإناء مرة واحدة الحمد لله إحنا عندنا احنا في يد الوقت يعني عادي فزمان كان فهي يقول لك لا تغمس يدك في الإناء مرة واحدة لكن اغسلها الأول ثلاث مرات ثم اغمسها في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده يقول لك الحديث ده أصلا لما نيجي نعريضه على العقل كلام الصحي أصلا إيه أين باتت يده دي باتت يده مكان ما بات جسده هي يعني إيدي دي هتروح الحمام تعبس في النجاسات وتيجي تروح جنب تاني وننايم طيب هو أنت الآن بتعمل إيه؟ أنت الآن بتعرض ما ورد في الشرع على عقلك فإن قبله عقلك قبلته وإن رده رددته طيب أنت الآن خرجت عن نظام الدين ليه؟ لأن لله عز وجل أن يشرع ما شاء وأن يأمر بما شاء وأن ينهى عما يشاء وليس للعبد إلا أن يقول إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا يبقى هنا لابد عليك أن تسلم حتى ولو لم تعرف العلة ولو لم تعرف لماذا أمر الله عز وجل بذلك المامي الطحاوي لما يذكر عقيدة أهل السنة والجماعة كان يقول إيه فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب ما تقولش هو ليه ربنا خلاني فقير ها؟ ما حكمش المولى عز وجل على أحكامه فمن سال لما فعل فقد رد حكم الكتاب ومن رد حكم الكتاب كان من الكافر ليسأل عن ما يفعل وهم يسألون معايا يبقى في قسم من أقسام أو في نوع من أنواع البدع يقولوا إلى أنه خرج عن نظام الدين بأن الدين قال له اجعل عقلك وراء الشرع ولا تجعل عقلك فوق الشر معا كده والعلم الحديث كل ما نتقدم يثبت أمورا أنكرها المبتدعة في العصور الماضية وأثبت العلم الآن أنها في مصلحة الإنسان حديث الظبات اللي هو ايه ايه محمود نفناش من كده خلي الاسئلة عامة ايه مصطفى حديث من أبي هريرة أي حديث أقول يا أبي هريرة خلاص <تصفيق> حديث أبي هريرة رضي الله عنه الن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقع الذباب في إما أحدكم فليغمسه ثم لينزعه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء وفي رواية في الآخر شفاء ماشي هذا الحديث أنكره كثير من المبتدع والعقلاني. قال لك أصي ده أحط في كوبات الشاي كلها كده ورح شايله ورميه. لا لا لا. أكيد ال لا, لا العقل لا أنا مش قابل كده. يبقى ده حديث ده ضعيف. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش. ده موضوع. يبقى هو هنا بيرد هذه الأمور بعقل. طب العلم الحديث لأني أثبت فعلا أن الزبابة لما تأتي وتواجه الخطر تقدم الجناح الذي فيه الأيه؟ الداء وأثبت أن في الجناح الآخر ما يضاد هذا الداء فيكون له دواء معاً زي؟ لذلك عرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى غمسه فإن في أحد الجناحين داء وفي الآخر شفاء. طب هو أصلة إحنا كنا منتظرين العلم عشان يقول صح كلام النبي صلى الله عليه وسلم وصلت زي؟ يبقى ما يجب على العباد إلا التسليم فإن علموا الحكمة فالحمد لله وإن لم يعلموا الحكمة فسمعنا وطعن الآن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال كما في مسندي أحمد إذا أكل أحدكم لحم جزور فليتوضأ لما تأكل لحم جمل ها اللي مش موجود ده يبقى بعده إيه تتوض النبي صلى الله عليه وسلم قال كده بجيش تقول لي تبويش منا لما أكل لحم فرخة ما توضوه شي. ليه ما دي برضو حاجة كده وبقال ليه لما أكل لحم جموسي مثلا ما توضاش ليه لما أكل ايه لحم الجمل أنا قلت ليه دي ما تخشش معانا أصلا أنت يجب على عقلك يجب على عقلك التسليم والخضوع والانقياد إن ظهرت لنا حكمة نقول بها وإن لم ظهر فسمعنا وطعن الآن العلماء أهل الطب يقولون ايه إن كفرة أكل لحم الجمل تهيج الأعصاب بعكس اللحم الجموسي وما أشبه ذلك من أنواع اللحوم. فلما كان في أكله تهييج للأعصاب ناسب أن يأمر النبي بالوضوء من أكله فإن في الوضوء تهدئة للأعصاب أنا كنت أصلا منتظر لما أهل الطب يقولوا كلام ده فالمؤمن مسلم سواء علمنا الحكمة أو جهلناها فإن ظهرت حكمة لنا كلنا بها والحمد لله واضح. فشاهد أنه اللي مثلا مثل هذه القواعد خروج عن نظام الديد فتعد من البدع ده الأصل كام الثاني الأصل الثالث سد الضرائع مغيط ولا هيا عشان أخش في الكتاب أكيد يعني رضنا خلاصه سد الضرائع المفضية إلى البدعة ممكن يكون الفعل مشروع معايا لكن مع كثرة فعله قد يكون عند الناس في فعل هذا الأمر عبادة ما لم تكن موجودة أو تغيير لحكم المسألة النبي صلى الله عليه وسلم كان في يوم الجمعة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يصلي بالسجدة والإيه والإنسان في صلاة الفجر صح ولا صورة الرفلام ميم تنزيل وصورة الإيه الإنسان في الراكع الثاني طب أنا لو فعلت وابق إيه كل جمعة ده ممكن يدخل عند الناس ندية نديه واجدة صح فلو ادخل هذا على الناس لا يعد هذا من البدع ليه لأن حكم المسألة أصلاة ناسن فنقول لك لا تداوم عليها مدوامة الفريض لكن افعلها واتركها مع ازاي الآن مثلا عثمان رضي الله عنه لما كان يصلي في منى المفروض أن يصلي كم ركعة ركعتين صح لا لما كان يحج معي فالمفروض أنه كان يصلي ركعتين فكان يتم أربع من التأويلات التي قيلت في المسالة ألك هو صلى أربعا لأنه قال إن الأعراب ينظرون إليه فلو صليت ركعتين ربما يتصورون أن صلاة الفريضة لا تكون أكثر من ركعتين فكان يصلي أربعة هناك ده دتويل من التوائلات لكن إن صح هذا التويل إنما كان يفعل هذا حتى يسد الضرائع التي قد توصل إلى فعل الإيه البدع الكلام واضح مش واضح واضح فأشد من كلامي أن هذه قواعد ثلاث كل البدع من الممكن أو كل البدع تؤول إلى أصل من هذه الثلاثة أو قد تؤول إلى أكثر من أصل منهم نعم الخروج على نظام الدين ماشي يبقى ده القسم الثاني من الكتاب يبقى هو الأول قال لك معنى البدعة بعد كده جه القسم الثاني قال لك كل البدع دي لا تخرج عن هذه القواعد الثلاث أو عن هذه الأصول الثلاثة واحد اثنين ثلاثة جهي القسم الثالث والأخير من الكتاب ذكر ثلاثا وعشرين قاعدة من خلالها تطبط أي مسألة تعرض عليك فتستطيع أن تحكم عليها هي بدعة أم لا فذكر كم قاعدة 23 قاعدة يقول الشيخ ومن الموافقات الطيبة أنني بعد أن ذكرت هذه القواعد 23 وجدت أنها كعدد سنين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم كعدد سنين دعوة النبي صلى الله عليه وسلم فدعوة النبي كانت ثلاثا وعشرين ايه سنة واضح ده ده الكتاب باكمل واللي هيخلص ازاي بقى في تمام مجالس لما هو الصورة دي هيخلص ان شاء الله كتاب بيسير يبقى هو جعل الكتاب كم قسما؟ تلاتة الاول معنى البدعة وعلاقاتها ببعض المصطلحات والقسم الثاني اصول تلاتة تقول اليها البدع القسم الثالث ثلاثا وعشرون قاعدة أي قاعدة أو أي بدع تعرض عليك تستطيع من خلال هذه القواعد أن تحكم عليك فكذا النهاردة؟ ولا ناخد صفحة ناخد مقدمة؟ ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم مقدمة يقول الحمد لله على الإسلام والسنة والعافية فإن سعادة الدنيا والآخرة ونعيمهما مبني على هذه الأركان الثلاثة ومجتمعنا في عد بوصف الكمال إلا وقد كملت نعمة الله عليه وإلا فنصيبه من نعمة الله بحسب نصيبه منها والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالناس في تحديد مسمى البدعة وضبط معناها فريقان فريق بالغ في التبديع وتساهل في الحكم بالبدعة على كل محدثة أو قضية لم يبلغه دليلها وهؤلاء جعلوا باب الابتداع واسعا وربما أدرجوا تحت مسمى البدعة شيئا من الشريعة والصنة لاجل هذه الأخطاء كلها تتأخر دعوتنا يعني لم يبقى ناس مش مشفهمين أصلا إزاي نحكم على شيء بأنه بدعة أو لا يستطيعون أن يفرقوا ما بين البدعة والصنة فيخبط يعني يخبطوا إحنا بنستحي إن إحنا نقول إيه؟ معرفش أولا نسكت ولا هو عارف يفرق ما بين دا ولا دا فيبدأ يكلب فمع مرور السنين يعني يبنى حائط بيننا وبين الناس يقول لك يا عمي ده لكل حاجة عندهم حرام حتى لما يعودوا كده مع مثلا مع الشيخاتهم ولا حاجة والشيخاتهم ما شاء الله مرح وصاحب اكتسامة وكده يقول لك سدق أنت ما تشملهم خالص ليه؟ وعندهم مثلا اللي اخدوا اللي ما بيقتسمه ده كده دي كبيرة من الكبائر معايا كذلك هنا تلاقي ناس كلها اقول لك بدع وبعدين قد تكون بعض المسائل بدع فعلا لكن من الحكم الا تطلق القول فيها بالبدعية. لان اللي قاعد قدامك ده ما بيفهمش وعلي النبي طلبه كل خاطب الناس على قدر عقوله قول له ما هيش من الصنعه ما هيش من الصنعه يا مش شرط تقوله تروح ضربة عطول بالكلمة وتقول له بدعة والناس عندها حساسية من الكلمة دي عاية؟ لا أنا بقى خليني مارد آه قد يكون الشيء بدعة لكن لما أنا أجي أعريضه لنسوا كده أقول لي طب ما دلوش الحكم طب النبي صلى الله عليه وسلم عمل كده؟ طب هل ورد مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم جلس مع الصحابة وقال لهم يلا نذكر الله ألف ولا نذكر لا إله إلا الله مئة مرة؟ فهو جث مرة كده راح مسلم على اليمين وعلى الشمال وحرما وجمعا وتقبى الله والكلام ده ولا كان بيقعد يقول اذكار اللي ايه ختم الصلاة فهيقولك لا ما حصلش كان تقول له خلاص يبقى مش من الصنة يبقى اي شيء مش من الصنة ما نعملوش طب انت لو ضربته عطول في اول كلمتين دي بدعه تخلي واحد زي اللي طلع كده قال لك خدعوك فقالوا دي بدعه اتخلي دول بقى يتكلموا لما هو ما تشفيه ممكن تكون المسألة كمان ممكن تبقى تزداد المصيبة ويزداد الطين بالله لو كانت أصلا المسألة مش بدعة ولا خلاص نسأل فلان بقى ورحلوا فلان ده دي ايه قال لك دي, دي لا دي مش بدعة ومسألة أصلا في أخلاق انتبه لما أقول وقد تكون بعض المسائل بين علماء أهل السنة اختلفوا فيها هل هي بدعة أم لا الصبح أهل السنة بأنفسي اختلفوا فيه العلماء بتوعنا أصلهم على الساحة الشيخ محمد حسان والشيخ يعقوب والشيخ أبا وصحاك و... المشايخ دول كلهم كده اختلفوا أصلا في دي بعضهم قال دي بدعة وبعضهم قال لا دي مش بدعة معا ازاي المسائل دي قد يكون فيها ساعة مش معنى ذلك إن أنا أقول لك إيه لو أنت بتاخد إن الصبحة دي بدعة لا خد إن هي سنة أنا لا أقصد هذا لكن أنا أقول إيه؟ إن في بعض الأمور أصلا أهل الصنة اختلفوا فيها ما يكونش بقى المسائل اللي هم اختلفوا فيها دي زي المسائل اللي أجمعوا عليها نهاية بضعة معايا؟ طب ده كله كله محتاج لفطنة وحكمة ومحتاج لعلم عشان أعرف إيه؟ أتكلم فأنفال هذا الفريق يعني كانوا سببا في تأخر دعوة أهل الصنة أصلا كل شيء يطلع يقول لك دي بدعة دي بدعة إيه لا حائطا بين أهل الصنة وبين بقية, الإيه وبين بقية الناس قال وفريق تساهل في الأخذ بالبدعة وتوسع في ارتكابها وهؤلاء جعلوا باب الابتداع ضيقا لا يدخل فيه سوى البدع الأمهات وكبائر المحدثات وربما وصل الحال بهم إلى إدراج الكثير من البدع والمحدثات تحت مسمى الشريعة والصنة فانظر رحمك الله كيف أن الفريق الأول وسع مسمى البدعة حتى أدخلوا فيه ما ليس منه. وهم في المقابل قصروا مسمى الشريعة على ما عرفوه وألفوه من النوازل والأحكام. حتى أخرجوا من مسمى الشريعة بعض ما هو منها. وانظر كيف أن الفريق الآخر ضيقوا مسمى البدعة حتى أخرجوا منه بعض أفراده وهم في المقابل وسعوا مع مسمى الشريعة والسنة حتى أدخلوا فيه ما ليس منهم ودائما أهل السنة وسط بين الأقوال معا زي والدين وسط وكذلك جعلناكم أمة وسطة تلاقي فريق غالة ويعني ضخم في المسألة بشد وفريق تساهل بشد وأهل السنة توسط حتى تلاقي ده في باب الصفات مثلا مع صفات المولى عز وجل بعض الفرق الضالة أخذوا بقول الله ليس كمثله شيء قال خلاص ننفي عنه كل الصفات التي أثبتها في القرآن الله عز وجل يقول وهو السميع البصير يقول لك لا أصلا وقلت له أنه هو ده أن الله عز وجل سميع وبصير يبقى كده إيه يتشابه مع المخلوقين طبعا أنت سميع وبصير فنروح فنرحلين لي ليس كمثله شيء وفريق تاني يروح إليك إيه؟ لا وهو السميع البصير يبقى نثبت لله كل الصفات وبعدين لما قال المولى عز وجل هو السميع البصير يبقى هو سمعه كسمعين وبصره كبصرين فريقان في قمة التناقض دول نفو الصفات بالقلية ودول أثبتوا الصفات حتى يشبهوا وأهل الصنة أتوا وقالوا نأخذ بكل الأمرين ونقول نثبت لله عز وجل السمع والبصر وبقية الصفات لكننا نقول ليس كمثل شيء فالله سميع وأنت سميع لكن شتانا شتانا بين سمعك وبين سمع الله عز وجل دائما أهل السنة وصد واضح الكلام يقول ومن هنا يتبين لك أيها الناظر ما عند كل فريق من الخطأ في ضبط معنى البدعة وهو الذي أثمر الخطأ في معنى السنة إذ السنة والبدعة معنيان متقابلان وعلم بهذا أن كل فريق آخذ بطرف مائل به عن الوسط ومائل به عن الوسط وقد أشار ابن تيمية إلى نحو ذلك بقوله لكن أعظماء المهم في هذا الباب وغيره تمييز السنة من البدعة إذ السنة ما أمر به الشارع والبدعة ما لم يشرعه من الدين اللي هو من؟ رب العالمين قال فإن هذا الباب كفر فيه اضطراب الناس في الأصول والفروع حيث يزعم كل فريق أن طريقه هو الصنة وطريق مخالفه هو البدعة ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم المبتدع مسألة مثلا زي العمل الجماعي حد على ضراب المسألة دياته العمل الجماعي أحد تعرف؟ <تصفيق> استغفر الله المسألة مثلاً كالعمل الجماعي إحنا بنقول إيه؟ إن العلماء بعضهم قال لا مفيش عمل جماعي طبعاً أنا نوسع بأعتبار إن, أن البعض إيه؟ مش على ضرابة المسألة دي وبعضهم ضيق وقال لا عمل إلا العمل الجماعي معايا؟ فالشيخ يقول إيه؟ وطريقة مخالفة هو البدع تلاقي بقى في ناس مغالين في المسألة دي اللي ينكروا العمل الجماعي دول تلاقي منهم أصناف في صنف يقولك مخالفنا مبتدع طيب وإذا بدعك عاملك معاملة ويبدأ بقى يبعط لك شرايط عشان تتوب معاه زي؟ خلاص ما هو أنت مبتدع صاحب بدع وفي منهم من يقول الخلاف معتبر وفيه سعة والمسألة تحتمل دون كلهم إيه؟ دون كلهم إيه؟ ينكرون العمل الجماعي صح أو لا لكنهم على أصناف شتى منهم من يقول خلافها معتبر ومنهم من يقول خلافها غير معتبر ومنهم من يقول خلافها غير معتبر والمخالف مبتدع. فهمني عشان كده لابد نحن نضبط هذه المسألة ما هي سنة أو مسنة فهمني زي؟ فالشيخ يقول فإن هذا الباب كفر فيه اضطراب الناس في الأصول والفروع، حيث يزعم كل فريق أن, أن طريقه هو السنة وطريق مخالفه هو البدعة، ثم إنه يحكم على مخالفه بحكم مبتدع، فيقوم من ذلك فيقوم من ذلك من الشر ما لا يحصيه إلا الله. وكان الواجب إعطاء البدعة معناها دون إجحاف ولا إصراف وإنما يتمهد هذا الواجب بوضع ضوابط جلية لمعنى البدعة ورسم معالم بينة لحدودها وما يدخل فيها وما لا يدخل وبهذا يتأتى الحكم على آحاد البدع وأعيانها يعني من خلال الدراسة التأصيلية تستطيع أن تحكم على أي شيء هل هو بدعة؟ أو ليس بإيه؟ ببدعة قال وذلك عندما ترد كل بدعة إلى قواعدها الكلية نعم. يعني الآن مسألة السلام مصفحة بعد الصلاة دي فرض صح كده ومسألة مثلا إيه؟ الله, الله الله الله دي فرض ومسألة خلط الرقص بالذكر كل دي بدعة هي فدي بدعة ودي بدعة ودي بدعة اسمها آحات احنا كده مجموعة الناس لما أقل إيه وإذا قال أحد من أحد منكم يعني فرد من أفرادكم معه زي يبقى أحد البدع إيه؟ أفراد إيه البدع قال وذلك عندما ترد كل بدعة إلى قواعدها الكلية من هنا تظهر أهمية تحديد القواعد التي تعرف بها البدع ومن جهة أخرى فإن ضبط الأمور المنتشرة المتعددة وإجمال الأحكام الكثيرة وإجمال الأحكام الكثيرة المتفرقة أوعى لحفظها وأدعى لرسوخها والحكيم إذا أراد التعليم لابد له أن يجمع بين بيانين إنسان حكيم لما يحب يعلم لابد أن يجمع بين أمرين قال إجمالي تتشوف إليه النفس يبدأ يذكر ذلك العناوين على سبيل الإيه؟ الإجمال حتى ما إذا اشتاقت النفس يد إيه يفصل وتفصيلي تسكن إليه أي تسكن النفس إيه إليه قال وبعد إطالة النظر وإمعان الفكر فيما حرره أهل العلم في باب البدع والمحدثات اجتمع لدي ثلاث وعشرون قاعدة عليها يقوم الابتداع في الدين وإليها يقول الإحداث المشي المشين ومن الموافقات اللطيفة أن يوافق عدد هذه القواعد عدد سني البعثة المهمدية إن في ذلك لذكر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وشيد وبدأ يذكر العناوين التي سترد في هذه الرسالة صلوات المرآة قادمة ندخل في المسألة الأولى هذا والله تعالى أعلى أعلم وجزاكم الله خير